وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا اتيتموهن أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أخدان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 للصلاة فاغسلوا جوهركم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء فلم تجدوا ما ونمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ونكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه وأقربوا للتقوى، واتقوا الله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 حاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله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 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسناً وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْكَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ غَلَّى سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقَضْهُمْ مِثْقَالَ قُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ ونسوح الظم مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إِنَّا نَصَارَى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فَأَغْرَيْنَا بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام من الظلمات النور ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أيضا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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاء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 واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا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 وَإِنَّ لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون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 سَإِنَّ لَن نَّدْخُلَنَّ أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ وَلَرَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُنَّ فِي الْأَرْضِ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 قال لا قال إنما يتقبل الله من المتقين لا بَسَقْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِقٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء ظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 بغير نفس أو او في الارض فكانما قتلنا الناس جميعا قتلنا ومن احياها فكانما وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم فَمَا تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ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 من الذين يسارعون في الكفر من الذين, قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 ولكن افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك بَيْنَهُمْ أَوْ يكون عَنْهُمْ وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم توراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما للذين هادوا والربانيون, والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وَخَشَعْنَاسَ وَخَشَعُوا وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له وَمَن لَمْ يَحْكُ بِمَا أَزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى أَنْثَارِكِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ وراء وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين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 الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء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 والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّ فِي أَنْفُسِهِمْ أَذِمِّينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ولكن بالله امامنا ان إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا عنهم من باننا منكم عليكم سوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين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 الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم ولا هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت شر مكانا واضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لذئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا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 أرض لهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول بلغ ما تم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل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 فلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا والصابئون والنصارى صَارَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالحا وَعَمِلِ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ غُسْلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى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 الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم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 والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا قَوْمٍ قَدْ ضَلّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إسراء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 منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن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 الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا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 فأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ولنبلون كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون يا الشيطان لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم. ويصدكم عن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَل أَنْتُم مُّعْتَزِلُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا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 والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تَنَالُهُ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 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو, طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره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 وَحُرِّمَ عليكم صيد الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 ان <تسألوا> عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم وَذِكْرُ آلِهَتِهِمْ قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما وَإِلَى الرسولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا ولا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 بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان, إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 توم شهاده الله ان اذا من القاسمين فان عثر على انهما استحق قائفا فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لا شهادتنا من شهادتهما وما اعتدينا وما إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم اجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم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 وَإِذْ علمتك الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ والإنجيل وَإِذْ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الْأَكْمَهَ والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِلَ عَنْكَ إِذ جِئْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوحِيَتُ إلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُوا بِوَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا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 وَبَعْضُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى مَرْيَمَ أأنت قلت لِلنَّاسِ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 وَإِنْ تُؤْثِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَفْعَصَّ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ